ثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسول من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدو ألا تعبدو إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فَأَمَّا عَادُونَ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ رَمِيَ رُؤَانَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةَ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا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 شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.